سورة الأحزاب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما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 وَماَا جَعَلَ أَزْواجَكُم اللائ تُضاهِرُونَ مِنْهُ النَّأُم مهَاتِكُم وَمَا جَعَلَ أَدِعياَاأَكُمْ أَبْنَا أَكُمْ ذَانكُمْ قَوْلكُمْ بأَفْواهِِكُمْ وَلهَّهُ يَقولُول الحََّ وَهُويَهْدِ السَّبين أُدْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيْكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِي مَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِمَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ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 وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا لِيَسْأَنُوا الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ وَأَعْدَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا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 وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ لَأَتَوُهَا وَمَا تَنَبَّثُوا بِهَا إِلَّا يَسِيرًا وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا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 اشِحَّةٌ عَلَيْكُمْ فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ رَأَيْتَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ كَالَّذِي يُغْشَى عَلَيْهِ مِنَ الموت فَإذاَا ذذهبًا الخَوْفُ سَلَقُوكُم بأَلسِنَةٍ عدادٍ أَشِحَة على الخَيد أُولئِكَ لم يُؤمنِنوا فَأَحبَط اللهَّهُ آمملَهُم وَكَانَ ذَلِكَ عَ اللهَّ يَسنرااق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 فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا وَإِن كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّنِ الْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين ذَلِكَ ذلك على الله يسيرا ومن يقت من كن لله ورسوله ويعمل صالحا نؤتها اجرها مرتين نؤتها اجرها مرتين واعتدنا لها رزقا كريما ينيِسأَ بالِّلَسْتَُّكَ أحدَ مِنَ النِسَاء إنِن التَّقَتَّ فَلَا تَخضَانَ بِالقَون فَيَطُمَع إن التَّقَيتٌَّ فَلَا تَخضَعنَ بالِالقَو فَيَطُمََّ فِي قَلبي مَرَضُ وَكُلنَّ قَوْلَ مَعَوفَ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 وَالْقُرْآنُ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُمْ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ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 والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله والذاكرات كثيرا والذاكرات يعد الله لهم مغفرة واجرا عظيما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 مَا كَانَ على النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلُ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَّقْدُورًا الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ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 يَا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة فَمَترُوه النَّ وَسَرّحُهَُّ صَراحًا جَملَاب يا أَُّهَن النَّ بِيُّ إِا أَحْلنَا لَكَ أَزْوَ يكََّاتِ آتَيتَعجورَهَُّ وَمَا مَلََكَت يَمينك وَماَا مَلَكَت يَمينكَ مَِّا أَفَ اللهَّ وَعَلَك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خانك وبنات خاناتك التي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين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 وَمَن يَتَغَيَّرْ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جَنَاحَ عَلَيْكَ ذَانِكَ عَدْنَا أَن تُقَرَّ عُيُونُهُنَّ وَلَا يَحْزَنَنَّ وَيَرْضَيْنَ بِمَا آتَيْتَهُنَّ كُلٌّ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا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 يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إنا ولكن إذا دعيتم فدخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إِنَّ ذَٰلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنكُمْ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ ۚ ذَٰلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ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 لا ہین اب ان والا ابن اہ ن والا اخوانی ہند والا اخوانی ہلا ابن ایخوانی ہین والا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 ذالكَ آدَنَا أَنْ يُعْرَفَ نَفْلًا فَلَا يُؤْذَيَنَّ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا لَئِن لَمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ لا نغريَنَّكَ بهم ثم لا يجاوزونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثُقِفوا أُخِذوا وقُتِلوا تقتيلًا سنة الله في الذين خَلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا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 يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فاضلون السبيلا رَبَّنَا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَلْعَنُهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَوْ مُوسَى فَبَرَّأَهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا وَكَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيهًا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 لِعَذِبَ اللههُ مُنَافِقِين وَمُنَافِقاتِ وَ مُشكينَ وَن مُشِركاتِ وَيتُوبَ الله عَلَ المُؤمنِنينَ وَالمُؤمِنات وَكانَ اللهَّ وَفُورَ الرَّحمَا